يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالُوا سَالِقُوا قَوْمَهُمْ فَتُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا سَاءَهُمْ أَذَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ صَالَحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُ الْوِلْيْنَاتِ قَالُوا ذَا بَاسِحٌ نَّبِيّ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 سَنَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون 111. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 112. ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم 113. وأخرى تحبونها نصر إِنَّ اللَّهَ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل من بني اسرائيل وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا على فإذا أصبحوا ظاهرين